بوك تو سمديسات один واحد وسبعون واحد وسبعون شوز خوتيتي إرادة شيء إرادة شيء شووي خوتيتة ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ хотите грати у футбол؟ هل تريدون ان تلعبوا كرة القدم؟ هل تريدون ان تلعبوا كرة قدم؟ чи хочете ви відвідати друзів؟ هل تريدون ان تزوروا اصدقاء؟ هل تريدون ان تزوروا اصدقاء؟ хотіти يريد. يريد Я не хочу прийти пізно я не хочу туди йти я хочу йти додому. اريد ان اذهب الى البيت اريد ان اذهب الى البيت يا хочу залишитися вдома اريد ان ابقى في البيت اريد ان ابقى في البيت يا хочу бути сам اريد ان اكون لوحدي اريد ان اكون لوحدي чи хочеш ти залишитися тут? Хочеш тут їсти? هل تريد أن تأكل Хочеш тут спати? Хочете від'їжджати завтра? Гелтуріду антугадіра Радан? Гелтурідтугадір Радан? Чи хочете ви залишитися до завтра? Гелтуріду антапка Радан? Чи хочете ви заплатити тільки завтра? هل تريد ان تدفع الحساب غدا فقط؟ هل تريد ان تدفع الحساب غدا فقط؟ تشي هوتشيتي في نا ديسكوتهو. اتريدون الذهاب الى الديسكو؟ اتريدون الذهاب الى, الذهاب إلى الديسكو؟ تشي هوتشيتي في او كينو. اتريدون الذهاب الى السينما؟ أتريدون الذهاب إلى السينما؟ تشوخيتيه فيو كافيه. أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ أتريدون الذهاب إلى المقهى؟